هذا أبو خاطر خويس محمد بالهدير عبد الرحيم بن منصور من روح سهيرة صابري عليك تحراوي محمد وناس مازوني كاملين ناس فرنسا الفنان والدحمان والصمود عاديل يديشن ساقينا شاط قدم عزيز بو علام بطيق خويا بو علام الصغير واحد الاخوات ما واش درت انا واش درت انا رابسيف صارلي الله واش درت انا واش درت انا رابسيف الدم ما واش درت انا واش درت انا رابسيف الله واش درت صار بصير فبنادم يحمق ويطلع الدم إلا جوجت جوجت إلا نلقاه عين في آخر جد سببتي دواه لا جوج جوج لا خدنا نلقاها عين فيا خرجت غيرت مالقيت لا جوج عين فيا خرجت سبت مالقيت دوا المهم واش درت لينا واش الله واش درت واش درتانا عرب السيف نصهر الليل ونبيت نخمم أروي ما واش درتانا عاش درتانا عرب السيف وبنا دم يحماق ويطلع ع الدماء فاطرك أخويا عادي للميلودي الريات كميتو الريات والقلبك حالو الكاز كملتو ورميتو ما بقى يقدلي والو يا الدخان كميتو الريات والقلبك ما بقى واش درت انا رابسي في الله واش درت انا واش درت انا ما واش درت انا علاش غير أنا تركه يا عبد العظيم صوت النشاط حفظك الله الحم غدقى فيه <تصفيق> ويعذر شربو دمي كلا واللحم يا بنادم علاش الغدر شكون اللي يرحم كتبقى فيه ويعذر <تصفيق> شربو دمي كلا واللحم يا بنادم علاش الغدر وشكون اللي يرحم واش درتانا ربسيخ مصهر الليلة و نباد نخمم ألمي ما هواش درتانا علاش قيرانا ربسيخ مصهر الليلة و نخمم عباد الله واش درتانا علاش قيرانا ربسيخ نادم يحمق و يطلع الاخد ما نلقاهب عين في اخر جد سببتي ما لقيت دواهب الاجواج جوجت الاخد ما نلقاهب عين في اخر جد سببتي ما لقيت دواهب الدخان كميته الريات والقلبك حاله الكاس كملته ورميته ما بقى يقضيلي اواله انا امي ما واش درت انام جنا قرب سيف سليل والبيت